بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قرحا فالمغينات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن لله أنا لربه لك نود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أ فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير